فَفَلُوا الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُفْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقُبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقُبَ الْكَافِرِينَ النَّارُ والذين آتيناهم الكتاب يسرحون بما أنزل إليك ومن لحظة بمن ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو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 وجعلنا لهم أزواجا وثرية وما كان لرسولنا ياتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإنا نرينك بعض الذين عدهم أو نتوسينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أَوَلَمْ يَرَوَ النَّانَا فِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْقُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس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 الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا أمائك في ضلال بعيد وما أرسلنا من قال لقومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهزم من يشاء وهو العزيز الحكيم وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَذَكِّرْنُّهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأديدنكم ولئن كفرتموا إن عذابي لشديد وقال موسى جميعا فإن الله لغني حميد هلم آتكم نبأوا الذين من قبلكم قوم نوح وعاذ وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاء اينات فعدوا ايهم في افواههم وقالوا وقالوا انما كفرنا بما ارسلت به واننا في شك مما تدعوننا اليه مري